بعد اذن الجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان الله الا ان يشاء الله ربنا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ الْأَكْذَابَ كَانُوا يَكْذِبُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا لَإِنِّي لَمِنَ الْجَاهِلِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ فأخذته ونرجفته فأصبح في دارهم جاثين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يا قَوْمِ وَقَا يَا ققوموْمِ لَ قَدْ أَذِ لَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَضِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ بَكَيْفَ آسَ عَلَ قَوْمٌِ كَافِرِيين وَمَا أَوْسَلْناَا فيِي خَرِْييَةٍ مَِّ بِين إِللاا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا ه بِبَأْسَ عَلَّمْنَهُمُ الظَّرْعَ وَالْعِنَبَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ نَضَرَّا وَالسَّرَّاءَ فَأَقْدْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أهل فَآمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ دَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَبَى مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَن اَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنَ مَكْرُ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفئون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا نادى رد العالم لي نقدم موسى وهارون قال في العون امنت به قبل ان اذن لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لاصلبنكم اجناعا قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدروا وآلهتهم قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 فَسَنَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دَعْنَا رَبَّكَ يُفْضِلُ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ لَّهُمْ بَالِغُونَ هُمْ بَالِغُوهُ إِلَيْهِمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كرمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل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 فَضَاعَ مما كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 وقال موسى لأخيه هارون اخْلُقْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقْوَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قُل لَن تَراني وَلَكِن انظُر إلى الجَبَل وَلَكِن انظُر إلى الجَبَل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قال سبحانك, تبت قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اسْتَغْفَرْتُ لَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما رجع موسى قضبان اسفام قال بالسماء خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجوهه اليه قال بنا امما ان ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشهد لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا قال هَٰنَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا انه يا الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ام تولي ينافر لنا وارحمنا انت ولي ينافر لنا وارحمنا وان انت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان نَهْدِينا اليك قولا عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فساكتبها للذين يتقون ويبتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون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 سو اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا اله الا هو الحي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاهْدُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْتَضِعْهُ قَوْمَهُ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 وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السم مَِ السمِ بماَا كانَ يَضون وَسألهُم عَ القَرَة التي كََت حابِرَة البَحرِ إذ يعدونَ في السَّب إذ يعدونَ ف السَّبِ إأتيم حثَوا يَوْ سَبتِهِم شرع وَيوومَ لا يستونَ لا تَأتي كَذكَ نَبُون لما كانوا يفسقون وإذ قالت رمة منهم لنتعظون قوم لله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنبعوا جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردا خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَغَيْتُمْ لَيَأْتِيَنَّكُم عَذَابٌ مُّهِينٌ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لسريع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 وَإِذْ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ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 أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعدهم يؤمنون من يضمن الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض ثقلت في السماوات لا تأتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَرَمَتْ مَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّإِنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَرَنَّ آدَمُ صَالِحًا جَعَلَ له شركا وَجَعَلَا لَهُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْيصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستقيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْسَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول للغدو والاصيل ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون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 أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا, زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكبون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولفطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَةُ أَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَلِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ خَمْرَ الْجِنِّ وَشَيْطَانٍ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ في رَبّكَ إلى المَلاائِكَةِ أَّ معكُم أَي معكُم فَتَبٌّ الذيينَ آمن سَأُلقيب قُلوا بالِالَّذينَ كَفَو وَعْبَ قَضِْبوا فَوْقَل الْعَعْنَاق وَبِْبُ مِنْهُم كُ بَنانذَِكَ بِأَهُم شَ قُ اللهَّ وَغَسُول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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُمْ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا, ولا تولوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحيكم واعلموا ان الله لا يحل بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا خصه واعلم ان الله شديد وَيَذْكُرُونَ اذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا وتقولون اماناتكم وتقولون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْقِرْ عَلَيْنَا فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعْضَ عَذَابٍ أَرِينَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَما لَهُمْ أَلا يُعَذبَهُ الله وَهُمْ يَصُدّونَ عَ المَسكِدِ الْحَرام وَم يَصُدّونَ عَ المَسكِدِ الْحَرامِ وماَا كانَأَْ إنأَوْ أولياء إن إِا المُتقونَ وَ أَكثَرَهُم لا يَعللَ يَمون وَماَا كانََ صَاسُ العدَبَييتِ إِللاا مُكان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 أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير